تفسير سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم وحنك بالله بيا مقع إلهي نحريستا قوديا مدى جارهان يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم نبي محمد صلى الله عليه وسلم حدوغا حرم إسان نفتاد وحو الله كو حلالي أدو دونا إرهالي قلين تحاسسكا الله وادم بدافئنا حريس بضن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله وذل العده يوحى الاتن كحلاله ونا غارغارينا وانا وحول با اوه حكمت بدن واذا اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلم ما نبات به واظهره الله عليه عرف, بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ حُس وقتكي نبي صلى الله عليه وسلم وكُقَرْسَ دهوينكي ساقار كوت هادل ماركي كورنتي حالكي والله دالعسي نبي صلى الله عليه وسلم هادل كي شكت حفصة Nabi kuuu oga sii hadal ki kaare ki se kaare nagu kaamuse mar kioga warrame hafsa arin ki wahai tiri yakushaga ina bihije Yakushaga ina war ka bihije marka suyidi Allah Oh wahval baog wahval baanahoga galua تَتُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَد صَغَت قُلُوبُكُم وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ ايكت بعد ذلك ظهير حدد الله النقاتان كستو قلبين و الله ويدين في حدات سوكال ميستان حدات سوكال ميستان نبي دبكيس وحاو غغاري الله ثم يكوب صوبن المؤمنين تملائكتن دبكي حوجن عسى ربه ان طلقكن Dilehu ezuajan hoiurom minkunne muslimet. Muslimetim minetim ibetin abideti. احات سائحات ثيبات وابكر ربك وحو دو يا نبي الله عليه وسلم انه اذن كبدلوا هاو اذن خير بدلوا مسلمات ومؤمنات لنا اطيعنا توبت كان عباده استنسوا سوما يقوا قروب يقوا قبضه يا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 كووو <تدل> الله <polymer jewelry> <تسجيل> يا رسول كيس روميو كباد بادية نفتي ني اهل كينا نار لغوه رياداد يادقاح نار تاستوشياد وحاء هادين ملايق أدقوحوك بدن الله كمعاسيان وحو فروينا سميان وحو أمرو يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون خوي قالو بي وهعضر دارنا مانتا وخا لدين كابل مرينيا عمل فلي جيرتينا دونكي حمالها الله اكبر الله اكبر لاي لاي لا اله الا الله سوره التحريم ومدنيه 12 توانيه ككوبان حيوانات وسوره ال6 رخانه الكريم سورة التحريم وحي نوع الدين إسامركو صلى الله عليه وسلم كدار تأدون تي سي ملكو كسو عبايقوريغا زينة بنتو جحش زينة بنتو جحش الله كرار لها دي تاسو عدقلي سيقار كميدا حاسسكي سي. الله كرار لها دي تاسو عدقلي سيقار كميدا حاسسكي سي عاشي حفس رضي الله عنهما الله إساقا وحنا حلاليا وحنا حرما وناغيا سما فالكو لسكا كاشدو ya xumaantay dibko la iska kaashanina ayaan aayadahankan qaadanayna Allah subhanahu wa ta'ala w qirqaaraha rasuulka iyo muuminiinta nabiga naxariisalahu wa salaam wahaa inuu dhaartii ka ka saara guto waxaan kale oo ka qaadanayna aayahan in ay muuminoantu naftooda iyo ehelkooda ka badbaadiyan naarta naarta soo xabad ay u taahadat ka yadha naarta soo xaq shaqay malaa'ig aadadag oo هو حقدت كاهن مالن تاس وحالو ديه عذر دار ان اعوذ بالله من النار وما قرب اليها من قول وعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا توبوا الله توبه نصوحا عسى ربكم عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمنوا معه.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 كوا الله يا رسول كيسر رومياء التوبة <تضحق> كينا الله توبة نبعه ربكين وحو <تضحق> مدن يهائن ويدن كدافو دنبيادي ني اويدن قليو جنوجين ايداحدو داقل قليسو بيال مالي انت اوسان الله او چيني صلى الله عليه وسلم ايا كوا اللتي رأي مؤمنين تا نور كودو نور كودو ناوحو سعنا يا هرطادي اي مدك تودا ايا قارنا يا ربكيو نور كان نغا نوتا ميال نانا دنبي لاف محايا لذيقا وحوال بكرة ياه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 نبي محمد صلى الله عليه وسلم كل جهاد قال هذا سيف منافقين تنحو جدا كوك هذا الكناكوات كي يغو دن هو يغو دون واجهنم وميلو نغضو إيادا وباس ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخونتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين الله وحده سالوا قد غالبوا هوان النبي نوحيات النبي لوط وحاقب الى بعد ادمه اله كمداها او صالحينها او سبن مركز خيام Lävedin leviäga, te võõgamata rinna Allah, akti sa võha alla, daha ja alla, vada sa võõne igalanarta kuigali. Vaba rabellah, hume tele lille dine, ema numbra, et te fir aune وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لَبِى النَّبِيَّ يَا قَبْتِي وَحْبَوَ قَمَتَرِنَ الله أتي سوحانا لا أرنيا لَبِى سَوَيْنَاي لَگَلَ نَارْتَ كوي گلاي وحاكلوا الله تسالو گدگ كو مؤمنينتا حوينيدي فرعون مركي تري ربيو اكتا داي گدگ اسگري إيجانا بدبادي فرعوني عملكي سيئ فتنادي سيئ قال نمدي سيئ قال نبادي سيئ قال نبادي كوى ظالمينتا ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وحاك لو الله تساله قدقائي مؤمنين تا مريم بنت إمران تاسع دورتين نفتي دو حمان كا إلا لسي مركاس ملك جبريلا فوف جيب كذا أمدين أيدا وين الرميس شرع كا إلهي يكتبتي ساوحين كمدهاتي وحين كمدهاتي مريم بنت إمران كوو الله أطيع إكعب شده الله أكبر الله أكبر لا اي لا لا لا ايوها لحباء يداه وحنكا قادنا الله سبحانه وتعالى سيدنا لو توبت كنه سو وانا يدمي دفن او ابو المريو وانا ما الله سبحانه وتعالى النبي جاي انت الرعد الله ايانا وحو الباوده أي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا منافقين لا جهاده سجتك توسن aya dadan waxan kala ka qaadanayna dadka xun xun nala shayda nooliyeen dadka fiican ineysan waxba u taraynin hadday san wana garaaciin sida haweenkii nabi nuux iyo nabi lut alayhim assalam sida kala qofkii wana xan xumaan qof kala wax ma yeeyo shahadooda sirral ka ah sidii حبيب كانو صلى الله عليه وسلم وحير رجا وخا كامل نقض وعبدن هوانكلو وخا كامل نقض يا سيدي فرعون اه سيدي فرعون مريم بنت عمران خديجه بنت خويلد فضله عائشه رضي الله عنها يا هوانك روا فضله رضي الله عنها يا هوانك اي دهرت هنا وا سيده تريدك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين